حديثنا اليوم عن اسم كريم من أسماء الله الحسنى وهو عالم الغيب والشهادة. قلنا إن شاء الله أننا سنسير عن على ترتيب الأسماء المذكورة في آخر سورة الحشر. فبعد اسمه سبحانه وتعالى الله واسمه الإله المستفادان من قوله تعالى الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو يأتي بعدها اسمه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة والغيب ما المقصود بالغيب والشهادة فالغيب ما غاب عن البشر ما غاب عن البشر ولا يعني ولا يدركونه ما غاب عن مداركهم مما لا يرونه او لا يسمعونه والشهادة ما يدركه البشر بحواسهم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى اياها فكل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. والغيب بالنسبة للبشر نوعان، يعني هناك غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق بمعنى لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه. الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كالعلم ب يعني بالأمور المستقبلية متى سيموت فلان متى ستقوم الساعة يعني في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله هناك خمسه أمور يعني هي غيب مطلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهي المذكورة في آخر سورة لقمان إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت واضح؟ فهذه خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى هذا من الغيب المطلق طبعا قد يقول قائل طيب ويعلم ما في الأرحام الآن الناس مثلا بالأشعة وكذا يعني يستطيعون التعرف على جنس الجنين هل هو ذكر أو أنسى أو كذا ف ليس هذا هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الارحام يعلم ما في الارحام قبل ان يتمكن البشر من, الطلاع من الاطلاع على جنسه ثم يعلم ما في الارحام تشمل يعني علم الله سبحانه وتعالى بهذا الجنين يعني هل سيولد حيا ام ميتا هل يعني ما هو عمره ما هو عمله هل هو شقي ام سعيد كل ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فهذا غيب مطلق هناك غيب نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس وليس غيبا بالنسبة لبعضهم يعني أنت الآن في هذا المسجد مثلا ما يدور خلف جدار المسجد في هذه البيوت التي حول المسجد الآن وفضلا عما يحصل الآن في بلاد أخرى بعيدة هذا غيب بالنسبة لك أنت الآن لا لا تعلم هذه الأمور لكنها شهادة بالنسبة لمن يشاهدون هذه الأشياء فالقصد أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة كل ما غاب عن البشر وكل ما شاهدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى هذا من معاني علم الله الغيب والشهادة هناك معنى آخر أيضا من علم الله تعالى الغيب والشهادة أن الله تعالى يعلم يعني ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الله سبحانه وتعالى يعلم ان علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان يعني ما حصل في الماضي وما يكون يعني ما سيحصل في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون الاشياء التي لم تحصل لو حصلت كيف ستكون هذا ايضا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى كما في الحديث علم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لارهق أبويه طغيانا وكفرا يعني الآن هذا الغلام قتل وهو صغير أمر الله الخضر أن يقتل هذا الغلام طيب هذا الغلام كما في كتاب الله تعالى إيه أن الخضر عليه السلام قال, قال لموسى قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما إيه طغيانا وكفرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة طيب هذا الغلام لو عاش لأرهق ألواني طغيانا وكفرا هو لم يعش لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاش كيف سيكون إيه حاله فهذا من علم الله تعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون فالله سبحانه وتعالى عالم بكل ذلك ومن هذا الباب يعني في الآيات الكريمة التي قرأت الليلة في الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال سبحانه وتعالى ليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا يعني الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس واختبرهم ليعلم المؤمنين وليعلم المنافقين طيب هو سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمور قبل حصول الابتلاء يعني قبل أن يبتلي الله تعالى الناس ويمتحنهم ويختبرهم فالله سبحانه وتعالى يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر ومن الذي سيصدق ومن الذي سيكون من الكاذبين كل هذا يعلمه الله تعالى قبل إيجاده لكن علم الله تعالى به قبل إيجاده هذا من علم الغيب فهنا يقول المفسرون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني قالوا علم شهادة يعني أن يوجد الله تعالى هذا الشيء ويصبح موجودا مشاهدا والله سبحانه وتعالى يعلمه قبل إيجاده لكن أراد سبحانه وتعالى أن يعلم المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين علم شهادة بعد أن علمه سبحانه وتعالى علم غيب فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة والإيمان باتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم هو من مراتب الإيمان بالقدر يعني لا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر خيره وشره حتى يؤمن بأربعة أشياء أربعة أمور لا بد أن يؤمن بها حتى يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره ويكون قد أتى بهذا الركن الذي هو من أركان الإيمان الركن السادس من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأول مرتبة هي مرتبة إيه؟ العلم يعني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نؤمن بعلم الله تعالى السابق على الأشياء قبل حدوثها وأن الله سبحانه وتعالى يعلم يعني ما سيقع في هذا الكون من خير وشر. وصحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت وغير ذلك من الأمور كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى قبل وجوده فهذه مرتبة العلم ثم مرتبة الكتابة نؤمن أن الله تعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم وقال له اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة هذه مرتبة الكتاب ثم مرتبت المشيئه ان الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ان تؤمن انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في هذا الكون شيء من خير او شر إلا وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق خلق أفعال العباد أن ما يفعله العباد من خير أو شر فهو من خلق الله تعالى ومن إيجاده كل ما في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى فهو خالق كل شيء فإذا الإيمان بالعلم هو أحد إيه؟ مراتب الإيمان بالقدر طيب قلنا من أسئل من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن عالم الغيب والشهادة. وقالوا لم يعني يرد اسم عالم في أسماء الله سبحانه وتعالى إلا مضافا في القرآن الكريم. يعني في القرآن الكريم لم يأتي تسمية الله سبحانه وتعالى عالم أو العالم إلا مضافة فأضيفا إلى الغيب والشهادة عشر مرات في عشر آيات من القرآن الكريم جاء إيه جاءت تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه إيه عالم الغيب والشهادة في عشر آيات من كتاب الله تعالى منها في سورة الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في سورة الرعد وكذلك عندنا أيضا إيه يعني كذلك قوله تعالى في سورة الأنعام عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وقوله تعالى في سوره التوبه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في سوره فاطر في سورة الزمر قال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الى بقيه الايات الكريمه يعني قلنا ايه عشر ايات في كتاب الله فيها يعني تسميه الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده وقلنا اسماء الله تعالى تتضمن ايه وصفه بما فيها من الصفات ووردت ايضا ايه تسمية الله سبحانه وتعالى عالم الغيب مضافا إلى الغيب مرتين مضافا إلى الغيب عالم الغيب كما في قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب وهذا الاسم أيضا عالم الغيب قرئة القراءات المتواترة علام الغيب علام الغيب فيكون هنا أيضا من أسماء الله تعالى العلام وجاء قوله تعالى عالم عالم غيب السماوات والأرض، عالم غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الغيب الذي غاب في السماوات وفي الأرض يعني مواعيد نزول المطر و إجراء السحب وما غاب في الأرض من حبات في بطن الأرض وأجنة في الأرحام سواء يعني في أرحام النساء من بني آدم أو في أرحام يعني المخلوقات الله سبحانه وتعالى المتنوعة كل هذا مما يشمله علم الله سبحانه وتعالى. ومن اسماء الله سبحانه وتعالى العليم ايضا من اسماء الله سبحانه وتعالى العليم وهذا الاسم يعني ورد ايه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى فكل هذه الاسماء يعني عالم وعلام وعليم كلها من اسماء الله سبحانه وتعالى وفي قوله تعالى ايضا ايه علام الغيوب ايضا علام الغيوب جاء بصيغه الايه الجمع لا سبحانك في وصف الله سبحانه وتعالى بانه ايه علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب انك انت علام الغيوب وطبعا يعني اللي درس منكم يعني في القواعد اللغة العربية وكذا عالم هذا اسم إيه اسم فاعل أنواع المشتقات اللغة العربية لغة اشتقاق يعني تشتاق صيغ متنوعة من نفس الإيه المعنى فكل هذه الأسماء تفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم فعالم هذا إيه؟ اسم الفاعل يعني الفاعل هو من قام بالشيء واتصف به فالله سبحانه وتعالى هو إيه؟ العالم وهو العلام والعليم هذه من صيغ المبالغة التي تفيد يعني المبالغة وتفيد ساعة علم الله سبحانه وتعالى وعظمته علمه عز وجل طيب علم الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى يعني محيط بكل شيء فقد قال سبحانه وتعالى ان الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم بينما علم البشر محدود فإن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما من العلم إلا قليلا الله سبحانه وتعالى لم يعطي البشر إلا قليلا من العلم وهذه وردت في سياق الحديث عن الروح قيل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا يعني هذه الروح التي يعني في بدنك التي هي في بدنك لا تعلم عنها شيئا وهي من من علم الله سبحانه وتعالى مع أنك يعني ترى إيه آثارها وكذا لكن يعني حقيقتها وكذا مما يعني اخفى الله سبحانه وتعالى علمه عن بني آدم يعني ترى الإنسان حيا ثم تراه ميتا نفس الجسد ونفس الأعضاء ونفس كل شيء وفقط يعني سلبت منه الروح كيف سلبت منه الروح لا يستطيع البشر ردها إليه بعد أن أخذه الله سبحانه وتعالى فعلوم البشر قليل وجاء أيضا في الحديث في صحيح البخاري في قصة يعني موسى والخضر عليهما السلام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه يعني قص على أصحابه قصة موسى والخضر فمما ذكره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام عندما التقى بالخضر التقى به عند مجمع البحرين فجاء عصفور فجاء عصفور فنقرة فنقر فأخذ قطرة من ماء البحر فشرب العصفور جاء وشرب قطرة من ماء البحر فقال الخضر لموسى عليه السلام قال له أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت قال أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من ذلك البحر قال وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر فالله تعالى بكل شيء عليم ومن ذلك أن جميع علوم البشر جميع علوم البشر من لدن آدم عليه السلام إلى يعني أن تقوم الساعة جميع علوم البشر مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم على تنوع هذه العلوم من علوم الدين وعلوم الدنيا كل هذه العلوم وصفها الله تعالى بأنها قليل وهي يعني مما علمه الله سبحانه وتعالى البشر يعني, هو يعني علم الله سبحانه وتعالى أعظم من زي أن الله تعالى هو الذي علم البشر هذا ولا يوجد شيء يعلمه البشر ويخفى عن علم الله سبحانه وتعالى فإذا تصورت علوم البشر أجمعين من أولهم إلى آخرهم وأن هذا يعني جزء قليل مما يعني اذن الله سبحانه وتعالى للبشر بين يعلموه وان يبطلع عليه امكنك ان تدرك سعة علم الله سبحانه وتعالى ويستدل على علم الله سبحانه وتعالى طبعا بالاضافة الى الاستدلال بالايات الكريمة والاحاديث الشريفة يستدل ايضا بالمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهي يعني ايات ودلائل تدل على علم الله سبحانه وتعالى لان هذه المخلوقات مخلوقة بعلم المخلوقات مخلوقة بعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل مخلوق ما يناسبه وما يلائمه ويحتاج إليه في كسب رزقه وفي ظروف معيشته، فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الطير بهذا التكوين وجعل لها هذه الأجنحة وجعل لها يعني ما تحتاج إليه في الطيران وما تحتاج إليه في طعامها ورزقها وكذا وخلق يعني الأسماك في البحار وخلق النبات على تنوع أشكاله وصوره وهذا التنوع العظيم في صور المخلوقات وفي أشكالها وأنواعها ووظائفها ويعني ترتيب أمورها هذا كله يدل على أن الذي خلق هذه المخلوقات عليم سبحانه وتعالى بل إن الإنسان لو تفكر في خلق نفسه يعني كل عضو في أعضاء الإنسان له وظيفة وله مهمة ووضع في موضعه المناسب ويعني كل شيء له تقدير معين لو زاد عنه لا تضرر الإنسان ولو نقص عنه لا تضرر الإنسان ف يعني كذلك إذا تأملت في خلق السماوات والأرض والكواكب والنجوم وكذا والبحار إلى غير ذلك يعني من الأمور لا كل شيء تتأمل فيه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يرشدك إلى علم الله سبحانه وتعالى يعني هذه المخلوقات لا يمكن أن يكون خالقها إلا عليما سبحانه وتعالى طيب كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هناك للإنسان أو للمسلم حظ من هذا الاسم يعني ما هو حظ المسلم؟ من اسم الله سبحانه وتعالى العليم والعالم والعلام سبحانه وتعالى يعني عندما تكلمنا عن اسمه تعالى الله والإله قلنا الله والإله معناها المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى وحظ العبد من هذا الاسم أن يتصف بالعبودية ويحقق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى بالنسبة لاسمه تعالى العليم يعني طبعا أولا ان نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء وثانيا أن يعني يراقب المسلم ربه سبحانه وتعالى يعلم أن الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء ليس هناك شيء يعمله الإنسان إلا وهو مما يعلمه الله سبحانه وتعالى فيحسن المسلم عمله ويفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه لأنه يعلم أن الله تعالى لا يغيب عن علم شيء وثالثاً أيضاً أن يرضى المسلم بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجزع على حصول مصيبة أو فوات نعمة لأنه يؤمن أن ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عن علم الله سبحانه وتعالى ولا عن تقدير الله عز وجل ثم كذلك أيضاً من حظ المسلم من هذا من هذا الاسم انه فيه صفه مما يليق بالعبد ان يتخلق بها نقولنا اسماء الله تعالى تتضمن وصفه بصفات بعض هذه الصفات مما استأثر الله تعالى به ولا يليق بالعبد أن ان يتصف بهذه الصفات لكن من اسماء الله تعالى ما فيه صفه يعني حتى الله تعالى عباده على الاتصاف بها والتخلق بها طبعا بما يليق بالعبد وعجزه وفقره يعني العبد يعني مندوب إلى أن يتحلى بصفة العلم وأن يكون من العلماء لأن الله تعالى عالم وعليم ويحب العلماء سبحانه وتعالى، فيحرص المسلم على طلب العلم لأن الله تعالى عليم، فمعناه أن العلم صفة كمال، اتصف الله تعالى به، والله تعالى لا يتصف إلا بما هو كمال في العالم. أكمل من الجاهل والله تعالى اختار لنفسه أن يتصف بالعلم وهذه الصفة ليست يعني مما من صفات الربوبية التي لا يليق بالبشر أن يتصفوا بها وإنما هي صفة يمكن للبشر أن يتحلوا بها على قدر ما يليق يعني بعجزهم وضعفهم لأن علم البشر إيه قليل في حدود ما أذن الله تعالى فيه للبشر أن يعلموه وأن يطلعوا عليه والحث على اتصاف البشر بالعلم طبعا هذا يعني كثير في كتاب الله تعالى قال تعالى وقل رب زدني علما وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فأثنى الله تعالى على العلماء وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثتوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر فمن اخذه اخذ بحظ وافر وان العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها هذا فضل عظيم يعني ان تستغفر لك الحيتان في الماء وان تستغفر لك النملة في جحرها وان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناؤكم هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهذه بعض فضائل العلم كذلك أيضا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو وحده عالم الغيب سبحانه وتعالى والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم يعني أطلعهم الله سبحانه وتعالى على بعض الغيوب القليلة التي أذن الله تعالى لهم أن يخبر عنها حتى يبلغوا بها أممهم ويخبروا عنها مثل ما يقع من أشرات الساعة وأحوال اليوم الآخر وبعد ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأحوال الجنة والنار وكذا فهذا من الغيب الذي لم نره وأحوال الأمم السابقة أحوال الأمم السابقة أيضا هذا أيضا من الغيب الذي يعني أطلع الله سبحانه وتعالى يعني طبعا ليس كل الغيوب يعلمها الرسل، الرسل لا يعلمون من الغيب إلا القدر الذي أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، لكن من الضلال المبين اعتقاد أن أن الأنبياء أو الأولياء وكذا أنهم يعلمون الغيبة كما يعلمون الشهادة، فهذا من معتقدات يعني بعض أهل البدع المخالفين يظنون في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في الأولياء الصالحين أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة وهذا من ال من الباطل لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه الكريم إيه ولو كنت أعلم الغيب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مسني السوء فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما خرج مثلا لغزوة إيه أحد وقد قتل فيها أصحابه و يعني جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعيته ولحقه فيها الضرب ويعني كثير من الاحاديث يعني كثيره فيها اشياء كثيره كانت تحصل ولا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ بها حتى يبلغ بها ويعلم بها وقبل ذلك ما كان يعلمها عليه الصلاة والسلام فلو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير لفعل كل إيه ما تكون عاقبته الخير وما مسه سوء إذا, علم إنه إذا فعل هذا الشيء حصل له ضرر لما فعله لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام حتى اسماء المنافقين الله تعالى أطلعه على بعض المنافقين الذين يكيدون له عليه الصلاة والسلام لكن ليس لم يطلعه الله على كل المنافقين وفي هذا يقول سبحانه وتعالى ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه يعني هؤلاء منافقون يعيشون معه عليه الصلاة والسلام ويقول الله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم إلا ما أعلمه الله تعالى به وأطلعه عليه قال سبحانه وتعالى ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد فالله تعالى يطلع الرسل على ما شاء يعني غيوب محددة لكن علم الغيب يعني بإطلاقه إنما هو لله عز وجل وحده فمن حظ المسلم يعني من هذا الاسم أن يؤمن بهذا ويثق في سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه وحده عز وجل عالم الغيب نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله بكم الله وسلم